من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه ة ً لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا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 افليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن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 قال له صاحبه وهو يحاوره أَكَفَرْتَ ب اكفرت ل ل ذ ي خ ق مِن تُرَابٍ أ ك بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح مَا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 ل ا يستغفروا ربهم إ ل ا أ ن تاتيهم أ ت ي ه م سنة ل ل إلا أ أن و ي ن أ ت سنه ة الأولين أو أ ي ي ت م الاولين ع ذ ب قبلا م ا ر س المرسلين إلا مبشرين م ر ن و ذ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما انذروا هزءا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ّ فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أ ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 فاتبع سببا ً حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما, ووجد عندها قوماً قلنا يا ذا القرنين إ م ا أ ن تعذب و إ م ا أ ن تتخذ فيهم حسنا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 ل ف ض ي ل ع م ل ا ص ا ل ح ا و ل ا يشرك ب ع ب ا د ة ر ب ه أحدا